لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب ويصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بس تفهم أهو أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من الْعَاجِبَة وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَتَيَّ يَسْتَزْخَرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ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 أشور الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهذوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون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 إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا القيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إننا لا تعرف لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنت تُمْتَغْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ بَوَاقِعُهُمْ وَهُمْ مُكْرَمُونَ بِإِذْنِ النَّاسِ نعيم على سور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معيين بيضاء لذتي الشاربي.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 قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ثرابا ايضا من ان لمدين قال هل أنتم مطلعون انطلع فراهه في سواه الجحيم قال الله ان قدلتم دين ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين أثما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم، بمثل هذا فليعمل العاملون، أذاك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟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 فإنهم لا آكلون منها فما لؤون منها البطن ثم إن لهم عليها لجوب من حميد ثم إن مرجعهم لا الجحيم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 ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح نعم المذيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين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 وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ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 قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه بالجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهبين رب هب لي من الصالحين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 وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ من عبادنا المؤمنين وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن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 ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى إنك إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذعون أحسن القالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لا محضون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين وعنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين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 أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الكلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم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 غَرَسْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَا هُذِهِ الْمَائَةَ أَلْفَ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فاستفتيهم آل ربك البنات وله البنون أم خلقنا الملائكة تأنث وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لا جاذبون أصفى البنات على البني ما لهم كيف تحبون أ فلا تذكرون أم لكم سلقاء مبي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 وأبصرهم فسوف يبصعون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين